من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفيه الأعمال قال الله عز وجل وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم غدق وقال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان وقال أبو سليمان الداراني من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله وكان شيخ يدور في المجالس ويقول من سره ان تدوم له العافية فليتق الله عز وجل وكان الفضيل بن عياض يقول إني لا الله فاعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم ولا تغتر بسعه بصاط الحلم فربما عجل انقباضه وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكان أبو علي الرذباري يقول من الاقترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات